هو صانع الانسان والاجيال هو صاحب الاحسان والافضال هو باذن الكبير معلما ومربيا بالقول والافعال هو صانع الانسان والاجيال هو صاحب الاحسان والافضال هو ومربيا في القول والأفعال عمل الرسالة مخلصا في حملها ورقى بهمتنا لشأو عالي فلكم سقى فينا بذور صلاحنا ولكم قطفنا صالح الأعمال عمل الرسالة مخلصا في حملها ورضى بهمتنا لشأو عالي فلكم سقى فينا بدور صلاحنا ولكم قطفنا صالح الأعمال وصالح الإنسان والأجيال والأجيال وصاحب الإحسان والأفضال جبير معلما ومربيا ومربيا للافعالي الانسان والاجيال وصاحب احسانا وابداري ودلو الكبير معلما ومربيا بالقور أمانة فهو الأمين على النفيس الغالي أكرم به من قاضل متفضل فصنيعه لا يشترى بالمال صال الأقل لا لآملة فهو الأمين على النفيس الغالي أكرم به من قاضل متفضل وصنيعه لا يشترى بالماء هو صانع الإنسان والأجيال هو والأخضح والأخضح هو بابل يهدي الكبير معلماء ومربيا بالقول والأفعال, والأفعال والأفعال آثاره تنبيك عن أفعاله وفعاله تغنيك عن أقواله رفعت مكانته لرفعة قدره فهو المعلم صانع الأجيال آثاره تنبيك عن أفعاله فعاله تغنيك عن أقواله ورفعت مكانته لرفعة قدره فهو المعلم صانع الأجيال وصاحب الإنسان وصاحب الإحسان والأفضال وباذل يهدي الكبير معلما ومربيا والأفعال هو صانع الإنسان والأجيال هو صاحب الإحسان والأفضال هو ماذل يبدي الكبير معلما ومغفيا بالقول